إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ نَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إنه عليم بذات الصور، وإذا مس الإنسان ضر دع ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا.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 لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاهوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ما فسلكه ينابيع في الأرض فَسَلَكَهُ ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرع مختلف الألوان؟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 من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ثانيا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 والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتكون لهم ما شاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم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 ولئl سألتهم من خلق السماوات والأرض لا قللنا الله قل أفريئتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إن أرادني الله بضر إن هلهنك شفط ضره أو أرادني برحمه إن هل ظن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون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 وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها والتي لم تمت في منامها فينسى التي قضى عليها الموت ويرسل الأخراء إلى أجل مسمى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 له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤلمون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قُلِ اللَّهُ مَن فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلِيمٌ بِالْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَلِيمٌ بِالْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 وبدأ لهم سيئات ما كسبوا حق بهم ما كانوا فيه يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خوّلناه نعمة ثم إذا خولناه نعمة منا قال إن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 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيضوا إلى ربكم وأسلموا له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 من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسه يا حسرة على ما فردت في دنب الله وإن كنت لمن الساخرين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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُمُوهُمْ مُصْوَدَّهُمْ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَمَثُولٌ لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَادِي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَنَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليب السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرون أعبد أئيها الجاهلون ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك على تكون من الخاسرين بل الله فعبد ولكم من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطعيات سبحانه وتعالى عما يشركون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 أوتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبعاب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتح أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لَهُمْ خزنتها سلام عليكم طبعة فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده ورفعنا الأرض نتبوء من الجنة